فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْ بِهِمْ مِّنْ حَيْثُ يَشَاءُ وَلَا تُشْرِكْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فانبذ إليهم عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ وَاتِيُّوا مِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا 1. وَانْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ 2. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هو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 بَيْن وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَكُم مِّنكُم 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 وَإِن يَكُم مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بإذن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 لَلَا كِتابابُ مِنَ اللهَّهِ سَبَقَ لَمَ السَّكُم فِي مَا أَخَذُّم عَذاابُ عَظم فَكُلُومِما غَلِمتُم خَلَلَ طَيبَا وَاتَّقُ اللهَّ إِ اللهَّهَ غَفُور رحيم.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 وَاِذَا يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَامْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ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 شيء حتى يؤاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُمْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ وَقُلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ دَرَآءٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعَجِّزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ ثَبَتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثم ملَمْ يَوم قُصُوكُمْ شَيْئَو وَلَمْ يظَاهِرُوا عَلَيكُمْ أَحَدًا فَأتُِّ إلَيهِم أَهدَم إى مُدَّتِهِم إِ اللهَّهَا يُحِبُّ المُتَّقين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 1. الْآيَاتِ الآيات لقوم يعلمون 2. وإن نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٌ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 ما كان للمشركين ان يحمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النارهم خالدون إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاهِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَزَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَادِ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 ثمَُّ أَزَل اللهَّهُ سكينَتَهُ عَ غسُول وَلَ المُؤمنِنينَ وَأَنزَ لَ جنودَ لم تَ رووى وَعَذَّبَ الذيينَ كَفَرُوا وَذذِكَ جَزاءُرِكافِدين ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ على مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْمُشْرِكِينَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَذين نَذينَ الحََّّ وَلَا يَذين نَذين الحَقِّ مِنََّذينَ أُوتُ الْكِتابَابَ حتىَ يُغْطُ الجِزَةَ غَي يَذِون وَهُمْ صَغِرُون وَقَالَةِ يَهود زَعُونِ بِنُ اللَّ وَقَالَةٍ النَّ صَارَمَسِيحُ بِن اللَّ. ذالك قَوْلُ بَأْفَاهُمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَن لاَ يُفْسِكُونَ اتَّقَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ان لله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون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 يا ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال النَّاسِ بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 ذالكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ إن أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Inna man nesii uziyadatum fi lkufr Yudallu bih illazine kafarou Yuhilunahu عama Waiharrimunahu عama Liyu ati'u uvidda maa harrma Allah Faiuhilu maa harrma Allah Zuyinahu maa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 فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُم مَّعَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبِدَّ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فانزل الله سكينه عَلَيْهِ واندهه بجنود لم ترونها واندهه بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم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 لهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا yestأذinu ka الذin yu'minun bil lahi Walyom ilahhir An yu jahidu bi amwalihim Wahanfusihim Wallahu aliimun bil muttakin Inma yestأذinu ka الذin la فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُمْ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَغَاءَهُمْ وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بَغَاءَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ القائدين.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 حتى زاء الحق وقلبوا لك الأمور حتى زاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا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 فإن أقطوا منها رضوا وإن لم يقطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله, الله من فَضْلِهِ الله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 فَرِيضَةٌ مِنْ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيم وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذًى قُلْ أَذًى خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يَحْلِفُونَ بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادذ الله ورسوله فأنت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 قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذر طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 وَأَكثَرَ أَم وَلَ وَأَوولدًا فَستَم تَعْوا بِخَلَاقِم فَستَم تَغْتُم بِخَلَاقِكُمْ فَستَمْ تَغْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَستَمتَعََّينَ مِنْ قَبِلِكُم بِخَلَاقم وَخُتُم كََّذ خَابُ ألِكَ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 أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمحروف وينهون عن المنسى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 لَم يَعْلَ أن الله يَعْلَ سِقْهُم وَنَجوهُم وَأَ اللهَّه عََّامُ الغُيوب الذيينَ يَلْمِزونَ المُطَّّعين مِنَ المُؤمنينَ فيِي الصَّدقاتِ والَّذينَ لا يَجدونَ إِللاا جُدَهُم. وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إِن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم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 فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بِمَا كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القائدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمَنُوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون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 سَُصيبُ الَّذينَ كَفَروا مِنْهُم مذااب أَلب لَسَ لَ الضُغَفَاءِ وَلَا على المَوُبضَّ وَلَا علىَّذينَ لا يَجدونَ ماَا يُم فِ قُونَ حَجَ وَلَا علىَّينَ لاَا يَجدونَ ماَا يُم فِقُونَ حََج إذَا نَصَقُ للِلهِ وَرَرسُول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 قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ وَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ